نهرهاي نهرهاي عيونك أضن يجري نهرهاي حين بنشاهك نهرهاي الفرجان جمعتها الفرجان جمعتها ونهرها نهرها يا فوق الجسر تتناك الناس ضياء. في فكف وصيح صا حتي للهفاه على راي ذي القدار صابرا يا بني عيتنا ضيوت بيل ذبيح They ويكم سجون وحش وكذار يا لوعتي يا حيرتي كل من أبيت في هموم علم سليف لو أنت حيف الكاظ ما اسمه الكاظم ال ويصبركم إلهي الكون لفتكم ناحيات البيت يصيحن والقالب محزون يا هاشم هاي دراهبكم قضينا يحبي هارم وآخر ما ويرت عن نعشي على الجسر مرهوم نعشي على الجسر مرهوم نعشي الغريب ويلعي الجسر ويلعي كمى سهل الذكر ولى يرتجي يامتى تجي, تجي و تصبر ما هموم شفتي النعاش جاوبي الخماش ع القاضي المسوم kaazim el masmu kumti she de inad al azab la ma hidra bani كفرتي الظالم للقف ما أجد ويشلو في حضار دين نتي الكاظم في حضار دين نتي الكاظم هذا الغريب لا يقشي ارتمي لا حتلفة فاسبع طميت زهرة اعتنق يامي واجت من المدينة اليوم امي الحسن خلت شفن حالك اظم المسلوم kaa masmu anta lumen ma sou anta lumen كفيتنا حسي غريب هنا رمي على جسر واحدة كريت جات ذا الغريب حسين صريعي بلا دفين جات الكاظم نا كما يرمي ورا بعد ايوه سي حسين بعد العذاب ما تنطفي يغوف فيا مري يا اسطيت كبت مضروم وقفني الدنا Lohat rauha Kul yömi Binti msoot Tuiisiin Votin Kailah Lohat يا فورو تدير وجابت شي زين وياها جابت شي فن وياها بين فيل رسول ذكرت مصر تسرى الظليل وذيكرت طغار قاطع نهار وذيكرت ضحايه تسو يم السجين يعدت تويل عالكاظمل ما اسمو كاظم المسغل تحين لنا أزكى وقابرة حضرتك بلا يشافس ينسى دمنا حل وليس الجاد والبادر وعلى الصادق به. عبره و الملكاظ جاءت اليوم تنوحي ايت حبي الزاهره شوف الحديد ازرق بت وظلت تنوح رج نازته بلهفت صبور واه يا منع شفنت هوب منين طاهرة الما دمع جرى عين كاظم المسموم عي شاظم المسوم